حسن فيها ترى اجزي الشوق اجزي الشوق قبل يغنى معانا <تصفيق> ويانا بدر الكون لمسكنوفو مسكنو <تصفيق> Sakin <laughs> samana ارفع ايديناك يا زمان الضمى فوق عهد العذوبيات ولا زمانة اليوم تتروى من الحب العروب عقبالنا والله يتم منانا Na, -na, -na, -na, -na. NUQ زمه المحبه ما بها قلب محروق ولا حبيبي دون فيها وعانا فيها الهنا والحب والديني والظا يا ربي ديم الحب نبع سجان hu في he